إِنَّ هَٰذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا منهم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 غير المغضوب عليهم ولا الله اللين أمين وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم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 وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا نَزَّلَ ۖ قَالُوا إِنَّ بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا ۚ فَأَحْيَا بِهِ من بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولُونَ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ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 আমার মারাইর মারাই রহমা মারাই রহমত রহমত জান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 সে বহারি অষ্টম খন্ড শিষ্টাচার অধ্যায় হাতের সংখ্যা ছ হাজার এগারো আমরা অনেক গুনাহের কাজ করি দিনে আর রাতে সকাল আর সন্ধ্যায় জেনি। बेचे चान कबीरा गुना बड़ गुना पर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 ألف لام غنبتهم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغنبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد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 وَلَمْ ييتَفَكَّروا فِي أَنفُسِهِبْ مَا خَلَق اللَّهُ السَّماواتِ وَالْأَرربَ وَماَا بَنَهُمَا إِلَّا بِالحَِّ وَأَجلَلٍ مُسَدَّ وَإِنكَ إِرَد مِنَ النَّاسِ بِِقوىِ رَبِّهِمْ لَافِرون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 مَا كانََ اللهَّهُ لَظلِمَهُم ملَك كانَوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أَن فُسَهُم يَظْلمون ثمَُّكَ نَعَاقِبَةَ الذينَ أَسساءُ الص آن كَلَّب بآيات الل كَلَّبُ بآياتِ اللهَّهِ بِهَا يَستَحزِئون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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَالْمَاءُ اِتَّفَقَ فَأَذِنُوا لَهُمْ وَأَخْبِرُواهُمْ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْذِبُونَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِالْآيَاتِ وَبِالرَّسُولِ وَأَنَّهُمْ كَانُوا يَجْعَلُونَ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 سمع الله لمن حمده رضنا ولك الحمد الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغنوب عليهم ولا الضالين ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون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 أَُّا إذاَا دَعاكُمْ دَعْوتَك مِنَ الأأَوضِ إذَا أَن تُمْ تَخْرُجُون وَلَهُ مَن فيِي السماواتِ والأَبْ كلُلُ لَهُ قتُ وَهُوَ الذي يَبدَاءُ خَلْقَثٌ مَّ يُعيدُهُ وَهُو أَوَنُ عَلَم وَلَهُ المَثَنُ الأعَْلَ فيِي السماواتِ والأبْ وَهُو العزيز الحكين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 الله أكبر الله মানিদা الله لمن ল ভালো السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر. الله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 ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَن يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِثْلَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم, ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله أكبر الله أكبر আল্লাহর কালাম ওর আন বুঝতে চান আন সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় জানতে হবে এ বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে রুলুমুল ওর শিরো নামে।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 জানতে হলে দেখুন উন্মূল কোরআন ও ইসলামী আদর্শ প্রতি বাংলায়। ম্যারেজ ও ডিভোর্স ইসলামিক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 देख अर्धांगी ना तत्तांगी प्रति रविवार रे सा सम्प्रचार सकाल साढ़े नशे टी बांगल्